ثُمَّ قَضَاءَ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَمْتُونَ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ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 وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَنَاوَرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ قُل لِّمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ قُل لِّلَّهِ ۚ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۖ لَّا يَجْمَعُ نَنكُم إِلَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۗ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ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 وذالك الفوز المبين وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير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 ااننكم لتشهدون ان مع الله الهه اخرى قل لا اشهد قل انما هو اله واحد وانني بريء مما تشركون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 انه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا ثم نقول للذين اشركوا اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون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 దీన ఇల్ ఇద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 وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه لا يحزن كالذي يقولون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 ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبئ المرسلين وان كان كبر عليك إعراضهم فإني استطعت أن تبتغين فقم في الأرض أو سلما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 خذنيهم بغتتا فاذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين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 వీ బహు బిల్లి కూల్ కూలు ఎల హులైహి بَيْنَنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ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 وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل انني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله قل لا اتَّبِعُوا أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُمْ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ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 ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه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 ويرسل عليكم حفظه حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا الى الله مولاهم الحق ان له الحكم وهو اسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا تدعونه تضرعا وخفية لان انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين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 أَو مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبَسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُل لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ لكل نبئ مستقر وسوف تعلمون واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره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 وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياه الدنيا وذكر به انت بس لنفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ليس لها من دون الله ولي ولا شفع وان تعد الكل عدلا لا يؤخذ منها اولئك الذين ابسلوا بما كسبوا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 وَنُرَدُّ عَلَى آقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَٱلَّذِي ٱسْتَهْوَتْهُ ٱلشَّيَٰطِينُ كَٱلَّذِي ٱسْتَهْوَتْهُ ٱلشَّيَٰطِينُ فِى ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُۥٓ أَصْحَٰبٌ يَدْعُونَهُۥٓ إِلَى ٱلْهُدَىٰ ٱتْنَا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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَزَرَأَتِتَ اتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل را كوكبا قال هذا ربي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي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 وَهَدَ قَوْمَهُ قَالَ أَتُحَادُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ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 وكيف تخافون اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ننزل به عليكم سلطانا فاي الفريقين احق بالامن إن كنت تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون وتلك حجتنا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 وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَجَدَتْ بَيْنَهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون اولئك الذين اتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فَإِن يَكْفُرْ بِهَا أُولَئِكَ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمْ ٱقْتَدِهْ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 وَمَن أَنزَلَ الكِتابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تَبُدُّونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا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 انفترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ولم يوحى اليه شيء ومن قال سينزل مثل ما انزل الله وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ تَبَاسُطُ أَيْدِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ تَبَاسُطُ أَيْدِهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ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 وَمَا نَرَاهُ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ إِنَّ اللَّهَ خَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ فََالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانٌ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 فَأَخْرَجْنَا بِهِ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا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 انظروا الى ثمره اذا اثمر وينع ان في ذلك لكم لايات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء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 وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكون بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتُ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ إِتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيل وَلَا تَصُبُّ الذِّين يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَصُبُّ اللَّهُ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم نَّرْجِعُهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم نَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 اذا جاءت لا يؤمنون ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة ونذرهم ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو اننا نزلنا కల్లెమెహు ముల్మెం వౌర్ణ అలైహిం కుబులూలి ఇల్ ఐ شَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا الشَّيَاطِينُ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُحَاوِبُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ يُحَاوِبُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا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 لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَوْ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ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 ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله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 قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النبي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 يا معشر الجن والانس الم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي يقصون عليكم اياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على انفسنا وغرتهم الحياه الدنيا وغرتهم الحياه الدنيا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم واهلها غافلون ولكل درجهات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمه مَن يَشَاءُ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ مَّن يَشَاءُ ۚ كَمَا أَنشَأَكُمْ مِن قَبْلُ فِي الْأَرْضِ ۚ اللَّهُ هُوَ الْآخِرُ وَالْأَوَّلُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۖ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ ۚ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ انما تعدون لات وما انت بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبه الدار اننه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا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 نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ذُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَأَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ مَقَالُ مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَاصْطَفَّهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ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 كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ أَنَا ذَكَرَيْنِ حَرَّ مَأْمِلُ اُنثَيَيْنِ أَمَّ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ أَنَا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 ان الله لا يهدي القوم الضالين قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فَسَقًا فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فَسَقٌ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ قُرَّاءٌ وَيَرَاغِبٌ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَعَلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ لَذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا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 ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون قل فلله الحجه البالغه فلو شاء الهداكم اجمعين قل هل من شهدا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 للكتاب على طائفتين من قبلنا وان كن نا عن دراستهم وان كن نا عن دراستهم لغافلين او تقولوا لو اننا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 بالحسنه فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئه فلا يجزاء الا مثلها وهم لا يظلمون قل انني هدياني ربي